من الله ما عمل الدين تقوى الدين ونعمه الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام أكرمنا بالشرائع والأحكام وخصنا بمواسم الخير وفاضل الأيام أحمده سبحانه على فضله الخاص والعام وأصلي وأسلم على رسول الإسلام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وعلى شرعه مستقام عباد الله سوف أتناول قضية ذات, ذات أبعاد مؤثرة وخطيرة على المستوى الحياتي اليومي وتكمن خطورة هذا الموضوع في ارتباطه بحياة الناس اليومية بل لا تكاد تخلو منها البيوت والمركبات مما جعل الأسماع تتنزل لسماع هذا جبرا وغصبا أو طواعية واختيارا القضية التي سوف أتناولها. تكمن خطورتها في أنها تعم جميع الناس مع كثرة الفتاوى وتضارب الأقوال والتنظيرات في هذه المسألة حتى أنك تجد بعض من ينتسب إلى العلم والفقه يجاري المجتمع ويجاري الواقع وبعض أهل العلم آثروا السلامة والسكوت حتى لا يصطدموا بطيار عريض في المجتمع إن هذه القضية التي سوف أتناولها لا أخفيكم أنها تحتاج إلى جرأة وقوة ووضوح في تناول هذا الموضوع بعض الناس يقول أن هذه القضية تقع بردا وسلاما على نفوسنا تهذب اجداننا وتسمى بنفوسنا ونرتاح لسماعها بعضهم يقول إنها تؤثر على أحاسيسنا ومشاعرنا وانفعالاتنا أحيانا تبكينا وأحيانا تضحكنا إنها قضية الغناء والموسيقى التي كثر الحديث عنها ولاكتها ألسنت كثيرا وإنك كما قلت لك لا تكاد تخلو مركبة عامة أو خاصة إذاعة أو تلفاز فضائية أو حفلة إلا وهي مليئة بالغناء والموسيقى وإن أكثر ما يهرع إليه الناس في قضية الغناء والموسيقى أن شيخ فلان أفتى بجوازها وأن العالم العلاني قد قال بحلها إطلاقات دون تقييد وعموميات دون ضوابط أو شروط حتى العلماء الذين تكلموا عن الغناء والموسيقى لو رعوا لو رأوا الغناء الواقعي المسموع اليوم في الرابعة وستة وتسعين مانجو وغيره لافتوا بتحريم هذا بغير شك ولا بد من مقدمة أصولية مهمة قبل أن أناقش الأدلة التي تناقش قضية المعازف بعض الناس قد لا يتصور أن الحياة بغير معازف أصلاً حتى البرامج الدينية في التلفزيون لابد أن تسبق بموسيقى لكنها دينية موسيقى دينية غير صاخبة الكل كل الموسيقى صارت دزء من حياة الناس بل بعض الناس الموسيقى عنده أهم من الطعام والشراب فكيف يقال بأنها حرام هل لا يتصوره بعض الناس لكن الصواب أنها حرام مما لا شك فيه ولكن لا بد من مقدمتين المقدمة الأولى أن التحليل والتحريم ليس للعلماء إنما هو للشرع المحكم والوحي المصاني الكتاب والسنة وإن قضية التحليل والتحريم لا تخضع للأمزجة ولا للقياسات يقول لك يا أخي حسن الموسيقى دي ما الموسيقى دي ما له أنا حسن وأسمع الموسيقى ما أقول لك ما من أي حاجة وفي ناس في إذاعات أنا استمعت لها قلبتها إثئمات كثيرة الله أعلم إذاعة واحدة بس ما فيها موسيقى كلها فيها موسيقى وكمان في وحدات سودانيات أغاني إنجليزية الواحد تلقاه بيقى الطيش ويسمع في الأغاني الإنجليزية انت فاهم لها شنو هل عربية انت عملت فيها شنو شنو انت إنجليزية تلقى واحد ما بيفهم إنجليزي ذاته مسغل الأغاني الإنجليزية يا زول انت فاهم حاجة عسا الناس بيقولوا بيقوله في شنو ما فهم أي حاجة عاجب الكواريك ده بس بسمع مع الكواريك والجوطة دي. الكلام كده جاي معه ده فهم الناس التحليل والتحريم لا يخضع للأمزجة لا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة المقدمة الثانية حول هذا الموضوع المهم إن للإسلام مقاصد وإن من مقاصد الإسلام سمو الروحي وطهارة النفس وجلب المصالح ودرء المفاسد وبناء الأمة وإحداث النهضة أين الغناء والموسيقى من هذه المفردات بعض الناس يتكلم عن الغناء الجائز حتى الجائز كم يوم السنة كلها تغنوا ما بتفترين تو السنة كلها تغنوا يقول لك حلال حلال السنة كلها يعني حتى الجائز هل هو جائز كحرفة هل هو جائز على طوال طوال السنة دعك من كل هذا نريد حكما على الأغاني الهابطة الموجودة هذه الأيام الأغاني القدامنا القاعدين يسمعوها الناس دي كلها فيها العيون والنخرين والراس والكريعين وتبسمت وزي القمراء الشيء ده حلال ولا حرام الشيء ده بلا موسيقى حرام لأن من مقاصد الإسلام درء الفتنة وعدم تأجيج الشهوة والمحافظة على سلامة الغرائز وعلى نزاهة الأسماع الإسلام يدعو إلى نقاء الإنسان في ظاهره وفي باطنه. ليسلم وليكون عضوا صالحا. إن من الأمور الغريبة جدا أن اللعب له قوانين يهتم بها الناس. اللعب في العالم الإسلامي مش في العالم العالم كله. اللعب عنده قوانين. الحفلة بجوروش وعندها قوانين ما في بغن ساكت. وملحم وشاعر الكورة أدق قوانين قوانين الكورة الكورة عندها قوانين 11-11 ولو هبست بيدك عملك صفر وبيحكم مشكلتنا أننا نقلنا قوانين الجد إلى اللعب وتركنا حياتنا الجادة بغير قوانين ياريت لو طلعوا قوانين الكورة دي بره في الحياة والخدمة العامة والموظفين والدولة والناس في الشارع والتجارة ضبطوها بقوانين الكورة وخلوا الكورة بلا قوانين لأنه لو خلينا الكورة بغير قوانين ما بدينا عوجة لكن لو خلينا الحياة بغير قوانين سوف تحدث الفوضى كما هو حاصل اليوم نقلنا قوانين الجد إلى اللعب وجعلنا للعب قوانين الكارت الأحمر مباراتين ما يلعب قال لك وزول مدينه ثلاثة كرو صفر ما يشارك في كم مباراة كذا ما أعرف ولو شارك الفريق الثاني يرفع شكوى للاتحاد العام قال والله نحن ما عندنا شغنا اتحاد عام شو العالم يعيش الآن في حياته الجادة بغير قوانين أما اللعب يجيب فص... يقول لك ال... لما يلعب الكرة الأشام لما يضرب الينشوا الكرة لما تكون جنب المرمى يقوم يعمل حيطة الحيات ذات عندها قوانين الحاجز البشري ده عنده قوانين وضرب ثابتة وضرب حرش لم أعرف وفي واحد لك كررا يقول تسلل قوانين تجيلة يعني عندهم ضوابط أرثت لو كانت في الحياة حيت ما في الاستادات أرثت لو كانت هذه القوانين بهذا الانضباط في واقع الناس وحياتهم الجادة المسؤولة وليست في ميادين اللعب. الإسلام يدعو إلى صيانة النفس من من كل ما يؤجج الشهوات ويسد الذرائع تجاه كل فتنة ويمنعها. بعد هذا حق لنا أن نقول هب أن الغناء حلال بصورته. الساقطة الهابطة اليومية وهب أنها لا تضرك في الآخرة نمشي للآخرة نشوف الغناء على قتب الآخرة شنوه لأنه لما سأل رجل عبد الله بن عباس عن حكم الغناء قال له رضي الله عنه أرأيت إن جئ به يوم القيامة يكون في الجنة أم في النار قال الغنى دلو جابوا يوم القيامة بشبه ناس ولا ناس النار قال النار قال أرأيت إن جئ به يوم القيامة أيكون مع النبيين والصديقين أم مع الفاسقين قال مع الفاسقين قال أيكون في الحسنات أم في السيئات قال في السيئات قال اذهب فقد أفتيت نفسك كلام الصحابة بيتعاملوا مع الحياة بأمور جادة هل الغناء أنه لا يضرك في آخرتك هل ينفعك في آخرتك إذا كان جائزا تنزلا ولا يضرك في آخرتك هل, الغن هل الغناء ينفعك في آخرتك تكسب من ورائه حسنات، هل يحتاج إلى أن تضيع له هذا الجهد الكبير وهذا الزمن العظيم من حياتك وأن تقطع له هب أنك مت في حفله. أو في حافلة فيها غناء وموسيقى أي سر كذلك ادخين نفسك في حفلة الناس والله أنا ما أعرفه الحلال واضح يقول لك يا مولانا الحفلات كيف جدار لا فتوى الفئة البنات والولاد كلهم سووا دي جدار لا فتوى كمان وبيجيب فنانة بيجروها وبيدفع قروش بالملايين جدار لا فتوى 93% من الشعب السوداني تحت حدد الفقر. تجيب فنانة بملايين وتديها الملايين وتغني قدام الأولاد والرجال والنسوان سوا والناس المحترمين بيكونوا قاعدين في ميدان واحد. الأولاد بيجا والرجال بيجا والبنات بيجا. لكن ممكن نشوفه البيت لو داري نشوفه والوداري واعده ممكن يواعده. ده كله في الحفلة. تقول ليه ده حلال حلا؟ مريورين العالم أفتى إنه أشده حلال بصرية منه الناس يأخذون من وين أسوأ ما في قضية الغناء أن الناس يأخذون رأس الفتوى ثم يوسعون بعد ذلك شيخ من الشيوخ افتى يقول مثلا الموسيقى وال والأش والأدلة الواردة فيها ضعيفة أنا لا أحرم الموسيقى يقول يقوم يقول له خلاص الموسيقى حلال بعد ذلك ويعمل فرقة هي هل تعلم أن الغناء والموسيقى لبعض الناس طريقة عيش؟ وسبوا لكسب وحلفة هل بتعرف أنه في ناس فاتحين بيوت وبيربوا أولاد وبيأكلوا وبيتعالجوا من الغنى شغال شنو فنان شغال فنان رسمي ما عنده أي شغلة تنادي بالليل يجيب لك العود إذ لك كده كم مرة تدير 4 مليون ويمش هل تعرف الكلام ديتا دين تقول لهم حرام وبعدين هو ذاته يقول لك يا مولانا حفلة ما مختلطة زول بي ما في حفلة مختلطة صدق نزل بي ما في البجي والناس الحفلة مختلطة لقى حفلة قافلين في أروجان وأروجان بس قاعدين شغالين يغنوا في عرس دي حفلة زول بيجاه ما في قال حفلة ما مختلطة قال انت بتكدب ولا شنو الكلام ده واضح الأدلة قول الله جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث وأهم ما في الغناء في النهاية أنه له غنيت عشر ساعات شنو في النهاية ما المكسب الكسبته الفائدة اللي جيتها شنو ما في فائدة هو لهو الحديث ليضل واللام في ليضل لام العاقبة يعني كل من اشترى لهو الحديث ضل والاشترى لا يعني المقابضة والثمن إنما هو الاختيار قال جل وعلا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم الاشتراع ليس المال فمن سمع الموسيقى ولو لم يشتري ويدفع فيها ثمن هو من لهو الحديث ليضل كل من استمع إليها ضل شاء أم أبا ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوى قال عبد الله بن رضي الله عنه والذي لا إله إلا هو ثلاث مرات لهو الحديث الغناء وروي ذلك عن ابن عباس نقل ذلك الطبري محمد بن جديد الطبري في تفسيره أن ابن عب أن ابن عباس قال لهو الحديث المعازف والملاهي وقال مجاهد وعكرمة في تفسيره لهو الحديث قال هي آلات الطرف والمزامير آلات الطرب والمزامير وقوله جل وعلا في الإسراء للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك والشيطان يستفز الإنسان والله هنا ده بجد والله واحد تلقاه قاعد فجأة يسمع موسيقى يبكي بلا سبب الناس يقول لك شو الموسيقى دي كيف راغيه خلت يبكي الموسيقى ولا شيطان واحد تلقاه محترم قاعد فجأة يحرك راسه بدون ما يسعر يا ظلم لك اثبت فشنه ما بقدر تخن والناس بحرك قران تحت تلقايه يعمل كيف بالقران يعني مبسوط يعني مندمج وفينا بيقوم عادل يهجده واحد يخرج من طاره يقوم يرقص ذو راجل عادل بشنبات مشنباته تربط البهائم ممكن تربط بها بهيمة شد بقدر اللي لو باكل واما قدر اللي لو باكل يقوم يرقص يا زول خليك ثقيل يا اخي جنن خلي الزول محترم قال بخليت شنو ده الشيطان أنا ما أشك إنه الموسيقى دي شغل شيطان أصلا والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في الصحيح من قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الجرس صوت الشيطان تاني جبلي أكبر بروف في الدنيا في علم النفس ولا طبيب ولا غيره يقول لي الجرس ما صوت الشيطان أنا أصدقه تاني لأنه أنا مأمور بأنه أصدق واحد بس ده ما بكضبه أي حاجة بقول لي ولا بتلفت قال عليه الصلاة والسلام الجرس صوت الشيطان ومر وكان معه في قافلة ناقة وفي عنقها جرس قال والله لا تتبعنا راحلة شيطان فردها فقال صاحبها يا رسول الله أطرح الجرس قال إذن فتبعنا جرس بس معلقين فوق ناقة قال دشوا الشيطان ما يبارينا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من أعظم أحاديثه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري طعن فيه بعض الناس طعنا غير موثقا قالوا الحديث رواه البخاري معلقا عن شيخه هشام بن عمار وما دروا أن أبا داوود وصله في السنن والإسماعيل في المستخرج والطبراني في مسند الشاميين والبيهقي في شعب الإيمان وفي السنن الكبرى والحاكم في المستدرك جميعهم وصلوه ولو أنه ورد عند البخاري من رواية عطية ابن قيس الكلابي فإنه ورد بروايات إبراهيم بن عبد الحميد ابن ذي الحماية ومالك بن أبي مريم كلهم من الثقات رو الحديث والحديث علامة من علامات النبوة ليكونن من أمتي أقوام يستحلون وأنا دائما أستغرب في يستحلون لو الناس كلها لو قالوا الموسيقى حرام يبقى الحديث ما ما صحيح يبقى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وقع واطر لكن كلامه أبدا لا يقع الأرض قال حيكون في ناس يستحلوا وفعلا والله أقسم بالله أني رأيتهم وسمعتهم يستحلون دي اتحتجت مية لو الناس كلهم قالوا الموسيقى حرام يبقى الرسول الناس كلاه ما, و... ما صحيح لأنه قال حيستحله ولو في ناس استح... لو الناس كلهم أجمعوا على التحريم لما صدق خبره هو الصادق المصدوق وحتى يصدق خبره صلى الله عليه وسلم سينبري في كل مرة أقوام ماذا يفعلون يقول لك الموسيقى وبتعمل وبتسوي وما تشددوا في النهاية ذا تصل لشنو يستحلون مبروك عليك يستحلون خلاص خشيت في ناس يستحلون مش في حاجة اسمها يستشفون ويهتدون وثاني شنو حاجه زي دي يستشفون ويهتدون وحاجه زي دي يستحلون برضو في ناس يستحلون د الكوثر في مفكرين يستحلون يكتب لك كتاب قجرة ليلة باكر خلاصته يستحلون تمام انت كده معاي تمام التمام اكدت لي انه فعلا الموسيقى حرام بتحليلك ده اكدت انه حرام لانه الرسول قال يستحلون فعلا انا مبسوط جدا لما قال يزول يقول الموسيقى حلال ويدافع دفاع شديد يأخذ الامة نقصى موسيقى لكي تحددها هو انت كان ما حللتها الناس محللنا برأوه هي الموسيقى عند الناس دال عليه عالم يحللها كمان هم الناس دال لهم عالم ما مو محللينها ومنتهين ذاته من الموضوع ده ولا محتاجين ذاته يسمعوا ذاته فيها ولا بقدر يسمع ذاته ولا دار يسمعه لانهم يستحلون تمام صدق عليه الصلاة والسلام صدق فعلا والله فعلا أنا مستحلون دي عايشتها تماما في كتب لقيتها يستحلون دي لقيتها في كتب يقول لك ابن حزم الظاهري ابن حزم الظاهري رحمه الله خلاصة قوله أن الأحاديث ضعيفة وهو فقيه لم يكن محدثا ضعفها ولكنه قال لا تليق الموسيقى والغناء ولا يليق بالرجال في النهاية قال شغل بتاع نسوان قال رجال يغنوا يرقصوا بعد أبن فعده هذا ابن حزم خلاصة قوله ناقشها نقاش علمي فقط ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى الزنا والخمرة والحريرة والمعازف وكلها محرمات الخمرة حرام والزنا حرام والحرير على الرجال حرام لو واحد قال إلا يتلمى سوا زنا ما معه خمرة جايز خمرة ما معها موسيقى ولا زنا جايز حرير في أطك جايز هل يخل الموسيقى إلا يتلمى معاديه شنو أي وحدة فيه حرام براها والواو واو الاستئناف وليس واو العطف ولو قلنا أنها للعطف لقلنا أنها حرام ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازفة حرم الرسول عليه الصلاة والسلام قال فينا سيحللوها ومعناه هي حرام أنا أتكيفت تاني خلاص ما بحتاج تاني أسمع عليه من عالم لأنه كلهم داخلين فيه يستحيلون دي. قال عليه الصلاة والسلام والحديث من رواية أنس رواه البزار والبيهقي والإمام أحمد في المسند قال عليه الصلاة والسلام سوتاني ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة. وغنة عند مصيبة انتهى مزمار عند نعمة جيب لي أتخن في الدنيا خليه في الكلام ده مزمار عند نعمة الرسول قال صوتيان من العلم مش في الدنيا بس قال في الدنيا وفي الآخرة قال في الدنيا والآخرة والله الناس صبي فم كويس مع إنه الكلام ده عربي فصيح يعني في الدنيا والآخرة ملعناني في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة دا حكوش نعمة تاني دائرة زيادة إليك حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود في السنن قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم علي وفي رواية إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام هذه رواية ابن عباس رواية عبد الله بن عمر بن العاص في سنن أبي داود إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء الخمر معروفة والميسر معروفة الكوبة قال علي ابن بوذيمة راوي الحديث عن عبد الله بن عباس قال والكوبة الطبول الطبول إن الله حرم الخمرة والمسرة والكوبة إن الله حرمه الرسول ما قال أنا حرمته قال الله حرم عليه قال الله قال ليه الخمر حرام متفقين إحنا كلنا والمسرة حرام كلنا المتفقين قال والكوبة الطبول الطبول حرام والغبيراء خمر تصنع من الذرة وفي رواية هي ثلث خمر العالم الخمر اللي بتعمل من الذرة برضو حرام لأنه برضو فينا بيستحلوا يقول لك ما لا يا شيخنا درة يا شيخنا درة درة يا شيخنا يقول لك هذه برضو حرام بيسكل برضو حرام لك يا شيخنا درة وأططلدي زرحة واحد قال لي كذا واحد نغشني قال أنا شيخنا بحردي مش آشين ذورة ذورة ساكن كسرة يعني كسرة زير كسرة ولا حاجة بيخ حرام حرام ما في كلام كما قال عليه الصلاة والسلام تاني أزيدك قال عليه الصلاة والسلام يمسخ أقوام من أمتي قردة وخنازير بشربهم الخمر واتخاذهم القيان القيان يعني المغنيات واتخاذهم القيان ولبسهم الحرير وفي رواية يمسخ أقوام وهم جلوس على آريكتهم قالوا بما يا رسول الله قال لشربهم الخمر واتخاذهم القيانة وضربهم بالبرابط البرابط والبرابط آلة تشبه العود انتهى الكلام سيكون شو يعني البرابط وهذا الحديث فيه هذا المعنى سبعة أحاديث هذا الحديث في الترمذي سبعة أحاديث تدور حول المسخ منه إذا شريبت الخمور واتخذت القيام وكثر التلاع بينكم واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء عندها الخسف والمسخ يمسخهم الله قررة وخنازير هذا الحديث تكاد مجموع رواياته ومتابعاته وشواهده جميع المحدثين البخاري النووي ابن الصلاح، ابن حجر العسقلاني، الصيوطي، السخاوي، جميع المحدثين صحه هذه الأحاديث. ثانية تقول لي الموسيقى حلا، وشوف الآفة الموسيقى دي قلت تليك مرتبطة بحياةنا أي بصورة عادية الموبايلات، شو ما نمشي بعيد الموبايلات، والله في جامع أنا صليت فيه كم مرة الموسيقى شغالة مما الإمام بدأ لحد ما سلمنا أربع ركعات الزول لا قفى الموبايل وذاك لحد ما يقطع وتاني يضرب له وغنى رأسه عديد جو الصلاه ده أيضا جائز جو الصلاه والنغمات أي زول عام له نغمة براو كل غنى وموسيقى عشان لذلك الناس تقول لهم الموسيقى حرام يقول لك يا شيخ لم تبالغ يا أخي لا تخيل إنه ممكن تكون الموسيقى حرام وما بتخيل إنه يمر عليه يوم هو يسمع إلى الموسيقى أصلا لا يتخيل هذا لكنها حرام حرام على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لابد من تناول مسألة إذا أراد شخص أن يتحدث عن الغناء لابد أن يفصل الذين يحرمونه جملة وتفصيلة أخطأوا والذين أحلوه جملة وتفصيل أخطأوا لأنه ممكن تقول له الغنى حلال باء الشلم بنسمعه هذا غنى ما عنده معنى يقول لك أغاني البنات اسم أغاني البنات يغنوها الرجال حس في رجال كبار عنده مكان عند الناس رجال يقول لك أغاني البنات انت مالك مالو يزير البنات أنت من البنات؟ لا أنا طيب زيح كده ولا كده خل البنات يغنوا أنت مالك؟ هي اسمها غان البنات يغنوا روجان حس عليك راضي جايز أنت إخوان أنا بدي فدورة مارو أغان البنات ولو قعدت تسمع عليه والله أنا مرة كتب حافلة وقفت وقفته نزلت في الخلا في الخلا ما قديك تجنب قلت هاي كيف أزور نزلت لو قلت عليه وقف بالله الحافل ده كله يقوموا فيك يقول لك يا أخي مالك يا شيخنا ولو شافوا دجنك دي بيجون حساسية طوال يقول لك عام يدجنك دي دجنني مالك يقول لك عام في زوال ممكن مقتنع بكلامك عشان دجنك دي يجيب حساسية من دجنك دي بس عشان دي أقول لك يا شيخنا مالك لك, لك. طوال نزلته كلام زاته والله يا والله للنسوان شيل يعني بيغني بت يعني الراجل هو راجل كان بيغني يقول ما عارف إن شاء الله الراجل مرة وياب شرة كلام تقيل قلت يا زول وقف وقف يا زول الراجل ملا وراء مرتين نزلنا بالله ده كلام ده حس يقولوا في حافلة يا أخواننا ما يعني حتى الغناء بيتكلموا تتكلم عنه العلماء ما بالمستوى الرديء الهابط شفت كيف ياخد كلام فارغ ده والله ما عنده أي معنى دحرم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هناك ضرب من ضروب الغناء جائز أولا الغناء في المناسبات كالأعراس للنساء جائز بآلة الدف فقط جائز كما قال ابن حجر قال جميع المواقف التي وردت في السيرة والسنة إنما هي مواقف محددة في مناسبات محددة بعض الناس يتخذها مطية ليجعل الغناء حلال طول العام بمناسبة وبغير مناسبة وذي المشكلة يجوز إن الزول يدق الدف النسوان ما في مانع جائز عند عودة الغائب يدق الدف زي النحاس ضرب النحاس ما في مانع عبد الرحمن بن عوف أمر بعض الناس أن ينشد له في أثناء الحج بغير موسيقى الكلام إذا سلمت معانيه وألفاظه وقيل كلام جميل ولطيف بإنشاد ما في ذلك بأس جائز التغني النصب جائز والنصب هو عند العمل ينشد الناس أشعارا تنشطهم عند العمل يكون شائلين وبيشتغلوا ويقولوا يلا يلا يقولوا مجموعة من بسموات جلالاتنا هذه جائزة لأن تجيب صورة عفوية ما فينا بيكونوا شغالين والموسيقى شغالة واحد يعملون في موسيقى هم شغالين لا أصلا يكونوا الموسيقى حاجة ثانوية عندهم ولذلك هذا جائز النصب الحداء في السفر الإبل كلما زيدو بيت كلما الحادي حداها كلما أسرعت الخطى وخفت وتروي على الناس في الطريق كما فعل عبد الرحمن بن عوف وغيره نقل ذلك ابن الجوزي وغيره هذا جائز من الغناء الجائز أما الغناء إذا كانت ألفاظه رديئة زي الشيء قلت لكم في الحفلات ده ده حرام بموسيقى بلا موسيقى حرام أما أي غناء يخالط خالطه الموسيقى لا أشك في ثرمته جميع العلماء يحرمون المعازف وأثر التحريم عن الصحابة وعن الأئمة الأربعة أهل المدينة والمالكية يرخصون في الغناء لما سئلوا عن المعازف والغناء قال مالك لا يفعله عندنا إلا الفساق وقال أحمد من غنى أو رقص من الرجال لا تقبل له شهادة وأفتى أحمد بن حنبل بأن من كسر آلات المعازف لا ضمان عليه وسئل أبو حنيفة عن ذلك قال هو عندنا محرم وسئل الشافعي عن ذلك فقال هي عندنا محرمة وسئل عن التغبير والتغبير أن تضرب على بعود على جلد أو على وسادة وتنشد أبيات من الشعر تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة قال الشافعي هذا فعل الزنابة الأئمة الأربعة بحرام الموسيقى ما في كلام أصلا محرم عندهم إلا الناس حس يكون عندهم رأي تاني لكثرةها لكثرة تواردها علينا أصبح كل واحد منا يحاول أن يتعايش معها. ما في الطريق إليك تتعايش بس، وبالتالي الموسيقى حرام الغناء له مناسبات أعيات زيجات قدوم غائب بآلة محددة وهي آلة الدف لأن آلة الدف غير كثيرة النغمات نغمتها واحدة وتؤدي المطلوب من الإشهار ومن الحماسة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 ومن ذلك أن يضرب بالطبول لأجل ذكر الله تعالى وهذا بدعة منكرة والسبب في أنها بدعة أن الذكر عبادة لا يجوز لأحد أن يذكر الله إلا كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقدنا أن نتساءل كيف كان؟ يذكر رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ربه كيف كان يذكره بطبول ودر هذا لا يوجد في الذكر لأنك إما أن تقول أن الذكر عبادة أو غير عبادة لو قلت أنه غير عبادة جوزنا لك نقول هذا من المباح ضربوا في المناسبات مباح أما لو أنك قلت أن الذكر عبادة نقول لا يجوز أن تعبد الله إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم ولو أردت الأمر حتى ينجلي لك إذا رأيت حلقة ذكر يضرب فيها بالطبل أغمض عينيك وتخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حلقة الذكر معهم ثم استعذ بالله من الشيطان الرجيم وقل حاشهم كده ممكن رسول الله يتخيل أن رسول الله والصحابة يجوا يمسكوا النوبة اسمها النوبة هي ودق دق ويدكرو الله والناس واقفين ويداتلوا واقفين يتمايلوا ويقول ليك بنعبد الله هل هذه عبادة أم لعب ذر الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا وقريش قال الله أنها اتخذت الدين لعب ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً صفير وتصدي تصفيق جعلوا التصفيق والصفافير دين يعبد به رب العالمين لا يمكن أن يعبد الله بهذه الطريقة هذه بدعة وأشد الناس في أنها بدعة المالكية خمسة من علماء المالكية كبار علماء المالكية تشددوا في المسألة منهم أبو بكر الترطوشي ومنهم ابن الحاج في المدخل ومنهم ابن علش ومنهم الشاطبي ومنهم اللخمي جميعهم قالوا هذه بدعه منكرة لا علاقة لها بدين الإسلام بل أفتى أبو حنيفة النعمان بأنه لو ذكر الله بهذه الطريقة في أرضٍ لا يجوز إقامة صلاة لله فيها إلا بعد تغيير ترابها. هذه فتوى أبو حنيفة. ما عل... ما عرف استلف من علمائنا وساداتنا هذه الطرق المبتدع في في العبادة. تذكر الله الذكر فوطة مأنينا يا أخي والذين آمنوا وططمئنوا قلوبهم بذكر الله أنا بذكر الله يططمئن القلوب ما في ذكر فوق جوطة. ما في ذكر فيه كواريك ده ما ذكر لله ده ده حاجة ثانية والأسف الشديد هذا ينسب إلى دين الإسلام وهذا من آفات الموسيقى التي أدخلت في الدين يعني يعبد الله بالموسيقى أعوذ بالله حتى لو قلنا أن الموسيقى جائزة والناس جابوا بها ناشيط جميلة يقال على سبيل الإباحة وليس على سبيل التعبد أما لو أنهم جعلوها على سبيل التعبد كان هذا من البدع التي لا أشك فيها إن دل هذا إنما يدل على أن الأمة تحتاج إلى نهضة عظيمة إن المال الذي ينفق في كثير من الأمور في بلادنا مثل التسجيلات تحت الكورة مثل الأغاني والموسيقى والفنانين طبعا في ناس فنانين ممكن يزعلوا من الخطبه دي يقولوا ده قطع ولا شنو زد ممكن يزعلوا وده قطع ولا شنو كان الموسيقى حرام ثاني هم يعني يعملوا شنو يعني اشتغلوا سماسر بتاعه اراضي ولا اي حاجة؟ ولا عربات يمشي يخش يقول لك يا اخي ده بي ده يا لا في, في شرب الشيء ده حرام الموسيقى دي حرام بعدين إخواننا أنا ملاحظ تحول زمان الفنانين بيغنوا وبيقول لك الله يتوب علينا هو بينه بين نفسه يكون شاعر أن الموضوع ده ما رأيك بعده بدأه بينه بين نفسه يقول لك الله يتوب علينا وبعدين نسمع أنه في فنان تاب إلى الله وكسر الحاجات حسنا الفنانين قالوا هوي في ناس جوزوا علينا ذات علماء يتبسط الخير يعني ما في فنان يقول لك تقول لك أنت بتغني يقول لك أنا بأدي في رسالة رسالة شو قال بأدي فيه رسالة كبيرة قال. والله العظيم قال بأدي في رسالة هم حسب تخير نفسون بيعمل حياة كبيرة شديدة في الأمة هذا كله يدل على أن الأمة فيها فراغات شديدة نسأل الله السلامة والعافية اللهم اهدنا فيمن هدي وعافنا فيمن عافي وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم ذنا فيما عطي وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم حبيب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم نزي أسماعنا عن الغناء والخنا والمجون يا رب العالمين اللهم نزي أسماعنا عن الغناء وأنا الغناء والمجون والخنا يا رب العالمين اللهم نزيه جوارحنا من المعاصي والمبقات اللهم نزه جوارحنا من المعاصي و يا رب العالمين اللهم اهدنا إلى التي هي أقوم اللهم اهدنا إلى التي هي أقوم اللهم اهدنا إلى التي هي أقوم يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعة وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتنابه يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك و على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم